بسم الله الرحمن الرحيم طاسم <تصفيق> Thank mm -hmm. What Oh. And eu tâm Thank <laughs> وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا ذلك ذا من One minute. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُنْذِئَ الْقُرَاعَ يَذْعُ عَلَى Craig want to tell me ولا يسأل عن